تجري من تحتها الامواه خالدين فيها ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن النسو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 ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسلتهم ما ليس في قلوبهم يملك لكم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 مؤمنات لم تعلمهم أن تقوهم لم تعلمهم أن تقوهم فتصيبكم منهم عرَّة بغير علٍ ليدخن الله في رحمته ما يشاء لو تزيل لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 كان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركع السجدين يبتغون فضلا من الله ورغوانا ماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فازرعه فاستغل وفاستوى على سوقه فاستغل وفاستوى على سوقه يعجب الزرع علي يغض بهم الكفار